ليدخل المؤمنين والمؤمنات جناتا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويُكَفِّرَ عَنْهُمْ سِئَأَتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعْذِبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِينَ الظَّانِينَ بِالْحَقِّ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 بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن كثف إنما ينكث على نفسه.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 يُؤْتِي إِلَٰهَهَا وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وَمَن يَتَوَلَّ فَأَعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا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 ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما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 ولو قاتلكم الذين كفرون ولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا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 يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي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 آمنين مُحَلِّقين رُؤُسَكُم وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى قَيِّن يُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا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 مغفرة وأجرا عظيما